بسم <تصفيق> <تصفيق> الله <الحق> الرحمن الرحيم الق قم من وما Amen. <laughs> اَتُبِ الْخَاطِئَ فَأَرْسُلْ رَبُّكَ امْ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعية فإذا نفخ وملات الارض الجفان وفد كتت كته واحد والملك وال... Uh كُلُوا وَاشْرَبُوا أَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّابِ عني سلطانية in Well Yeah. تقوى <تصفيق>